Love وله الحمد يحيي وعليها نموت وعليها Oh, حار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق اجعل خير أمنا لنا وخير أمنا لنا وخير أي؟ إلهي هذا الحب جاهي وعزتي وحسبي أن ترضى فألقى كرا إلهي آه تلل واحة الخضراء والطير شادية والطير شادية وسلها به إن تسمعوا الحمد ثابيا وسل هذه الأنساب والأرض والسماء وسل كل شيء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا ولو جننا هذا الليل وامتد ثمذا ولو جن هذا الليل وامتد ثمذا فمن فمن خير ربي يرجع الصبح ثانيا ولو ولو غاض هذا الماء في القار هل هَلْ هل لكم سوى الله يجريه كما شاء جاريا ولو غاض هذا الماء في القاع هل لكم, هل لكم سوى الله هل الله هل لكم سوى الله يجريه كما شاء جاريا ولو أن حثارت وأعصرت ولو أن هذه حثارت وأعصرت أفي كونكم من يوقف الريح أفي كونكم من يوقف الريح ناهيا ولو أنها في كونكم من يوقف الريح ناهيا وما ضركم لو ان للخير دعاة السلام دعاة السلام دعاة سلام لو أن للخير لا من ينشر الحب راعي ويجمع شمل الناس ويجمع شمل الناس ويجمع شمل الناس مرحبا مرحبا كريما على صدق الاخاء مصافيا إله ظل الناس في جنح غير وليس لهم الا كياس بهاديا الصلاة والسلام عليك يا بذر التمام يا سامي المقام يا مسك الختام عليك الصلاه وابهى السلام What? Wow.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 محمد رسول الله. أشهد أن محمد أي على